فَلَمَّا زَاغُوا زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي القوم الفاسقين وَإِذْ قال عِيسَى بن مَرْيَمَ يَا بَنِي إسرائيل إِنِّي رسول الله إليكم مُصَدِّقًا لما بين يدي من التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلوا ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين